Hello? ج ه ر بعضكم لبعض تعالى الله ت ب ي ن ا Alright.、Mm -hmm. En Mau Laca اتقوا الله لعلكم ترحمون 「なぜなら」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 لحم أ خ ي ه ميتا ايحب أ ح د ك م أ ن ياكل لحم أ خ ي ه ميتا فكرهتم 「や」yeah. Thank you. قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م ن ا ق ل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن و ا Lord. الصادقون قل أتعلم كأن أ س ل د و ر م ح م ا ت ب ا ل ا ب ل س